يصلح أعمالهم ويغفر في روبهم ومن يطيع إلا نظر رسوله فقد فلت فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحبيب كلام الله وأحسن البلا بلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشهر قمور محدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بلعف ضلالة وكل ضلالة إن يوم القيامة يوم عزير على الكافرين غير يسير يجد فيه كل إنسان ما قدمت إن خيرا فخير وإن شر فشر جزاء رفاقا ولا يقوم ربك أحدا قال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضار وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَذُّلُوا أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُهُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَأُوْهُمْ بِالْعِبَادِ وقال سبحانه ووضع الكتاب كفر المجرمين مشفقين مما راتين ويقولون يا ريلة لا مال هذا الكتاب يا ويلة ناما لهذا الكتاب لا يغاجر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمله حاضرا ولا يظلم ربك أحلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رب الصالح المصدوق أن الناس يوم القيامة سنفان إسلام فريق في الجنة وفريق في الشعير فالكفار والمنافقون والملحبون قابل أثياء لجهنم ولم تجد لهم مصيرا والصنف الثاني هم الموعدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأجباع رحل وهم أصلاق كذلك صنف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عباد من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصنف دون الصنف الأول لهم ذنوب سترى الله عليهم وغطرها لهم فضلا منه ونعمة والله عليم الحكيم فأدخلهم الله عز وجل الجلة بعد أن شوسبوا وعرضت عليهم أعمالهم والصنف الثالث أقوام يقترفوا ذنوبا وكبائر استحقوا بها بقول الجهيل فإن شاء الله عذبكم وإن شاء غفاركم فبعض المؤمنين يكون قد قارب في هذه الدنيا ذنوبا توقفه يوم القيامة في أهوال ومشقات وصعادة حري أن نعلمها حتى نجتربها لأن بعض هذه الذنوب التي سنلقوها يحسبها بعض الناس هينا وهي عند الله عظيمه روى الطاهري في صحيحيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان كنتم تعملون اعمالا هي اذقه في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذيقات من المذكات من كبائر الذنوب أول هذه الظنوب الكبر والتكبر وهو جريمة الكبرى يبغض الله عز وجل أصحابها أشف الضغط ويمحثهم مقتا وهو ذنب يتشفه أصحابه بالشيخان الضجيل الذي منعه الكبر أن يزدد لما خلق الله عز وجل بيديه أن يزدد لآدم فقال كما حكى الله عز وجل عنه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ضين وقال سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجلوا إلا لجريت أذى واستكبر وكان من الكافرين بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى السبر ومعنى التكبر في صحيح مسلم من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر يعني لا يدخلها مع الاولين انسان وحده اما ان كان كافرا فمأواه جهنم السم وساء المصير قال بعض الصحابه يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون فوه حسنا أن يكون فوه جميلا وأن يكون نعيه حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمض الناس يعني بالكبر رد الحق واشتقار الناس والترفع عليه فيعتقد هذا المتكبر أنه أكبر من غيره وأنه فوق غيره وأن الناس لا شيء والكبر على نوعين اثنين كبر على الحق وذلك بالإعراض عنه ورضه وعدم قبوله وكبر على الخرق وذلك باحتقاله المجرى عندما يبعث الله عز وجل العباد يوم القيامة فان هؤلاء المتكبرين يحشرون في صورة دنيئا يحشرون في صورة ذليلا تنسيهم التكبر على عباد الله مؤمنين الموحدين روى البخاري في سننه بحديث صحيح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان المقال يحشر المتكبرون يوم القيامه افال القور في صور الرجال يغشاه الظل من كل مكان والضر صغار النمو فلا يعبر بهم الناس فيقعونهم بأخزامهم وهم لا يشعرون جزاء النفافة هذا الكبر قد يعذب صاحبه في هذه الدنيا قبل أن يستوفي الآخرة كما عذب الله سبحانه قالوا لما قال سبحانه ظلام ناره وبداره الارض فما لان له من فئه ينصرونه من دون ما وما كان من المنتصرين رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي مريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بيننا رجل يمشي في حله تحجبه نفسه يمشي متكبر مرجل راسه ممشن رقته يغلال في إشيته ويتبغضر ويتمطى إذ خسف الله به فهو يتجنجل في الأرض إلى يوم القيامة يعني إنه يموض في الأرض وينزل فيها إلى يوم القيامة قال سبحانه وتعالى بعد ذكر خطة قارور تلك الدار الآخرة نجعل هذه لا دون عنورا في الأرض ولا فتالا والعافلة للمتقين وقال سبحانه بذكر وصايا لقمان لبنه ولا تصعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مراحلا إن الله لا يحب كل مختال فخور يعني إياك أن تميل خذك وتعرض به الناس تكبرا فإن هذا مما لا يشبه الله ولا يرضى وأفضل الله سبحانه وتعالى أن المتكبرين متوحدون بأخول نار جهنم إلا أن يعتم عنهم مصباق هذا وبرهانه ودليله حبيب أبي سعيد رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتج في الجنة والنار فقالت النار في المتكفرون في الجبارون يعني يدخل للجبارون ويدخل للمتكفرون وقالت الجنة في الضعباء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما فقال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عبادي أعذب بك من أشاء وَلِئِلَيْكُمَا عَلَيْ يَلِيْفُوهَا يعني تمتلئوا النار بإذن الله وتمتلئوا الجنة بإذن الله ويكون في هذا الباب الخطير في هذا الكبر والتكبر من يسمي نفسه بأسماء لا تكون ملا لله سبحانه وتعالى ويوظم نفسه فيها ويضرح إذا يولي بها ويضرح إذا لم ينادى بها من مثل قولهم ملك الملوك أو صاحب الجلالة أو الكبير المعظم ونحن ذلك من الألقاب ونحن ذلك من الألقاب والأسماء التي لا تشبغي إلا لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء والألقاب التي كانوا يفرحون عند سماعها في هذه الدنيا تصير أنفر الأسماء وأغبثها عليهم وتصير أغيظها على الله سبحانه وتعالى في الصحيحين الحديث أليه غيرك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقنع الأسماء عند الله يعني أشد الأسماء صغاراً وذل عند الله عز وجل رجل تتمى ملك الأسلاك لا مالك إلا الله لا مالك إلا الله عز وجل قال الحسن البصري ورحمه الله أعجب لك يا ابن آدم أعجب لك يا ابن آدم أولك نصفة مذرة نصفة يستقبرها الإنسان أولك نصفة مذرة نصفة هيينة نصفة ضعيفة وآخرك جيفة خفرة وبطرك يحمل العذرة بطنك يحمل الفضلات ويحمل غير ذلك من الأمور المستقدرة فإياك أن تتكبر من الظنوب التي يعرف أصحابها ننفذهم يوم القيامة بالمذلة والمهانة الذي يكذب في حلمه ومنابه فالمؤلم صادق لا يكذب على أي حال من الأحوال ولو كان ذلك في مساكنه فيقول الواحد منهم مثلا رأيت الليلة في المنان كذا وكذا وهو لم ير شيئا فعذاب هؤلاء يوم القيامة أن يكلف أحدهم أن يعقد بين شعيرتين بين شعرين دقيقتين يكلف أن يعقد بين شعيرتين وهذا غير مستطاع ويكون في ذلك هواء على صاحبه روى البطارين في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لن يرث كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن اجتمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه لا يحبون أن يسمع كلامهم صب في عدنيه أو رصاص الملاه يوم القيامة طب في ردنين الرصاق المذاه يوم القيامة فمن تجسس على غيره دون إذنهم وعزنهم كان عذابه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقول الذي تسمعون وأستفر الله لي ولكم فاستفرون إنه هو الغفور الرحيم في العالمين والعاقبة بالمستقيم ولا قوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله محدده لا شريك له ولي المستقيم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاصة الأمياء وإمام المنسلين من الظنب التي يأتي أصحابها لوقا القيامة وعليهم ذل وهوان البصاق الجاه الكبلة هذا الذنب الذي يحسبه البعض منا هجنا وهو عند الله عظيم فيه تعجل على حرمة الخبلة المقدسة ألا وهي جهة الجعبة المشرفة فأقبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الذي يتنقل تجاه الخبلة أن الذي يبسك تجاه الخبلة فإنه يبسي يوم القيامة ونغامته بين عينيه يراها الناس كذلك وهي في وجهه رواءه داود في سننه وابنه إبانة صحيحه عنه ذي فتبليل يباني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينين من ضطق تجاه القبلة من تنقضم تجاه القبلة جاءت هذه التخامة على وجهه وجاءت بين عينيه يوم القيامة وأعظم من هذا البصاقة استقبال قبلة واستدبارها حال البول والغائطة لأن قضاء الحاجة أعظم من مجرد التخامة والبصاقة عن أبي أجيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتا أحدكم الغائطة إذا قضى أحدهم حاجته فلا يتقبل القبلة ولا يولها ظهرة ولكن شرقوا أو ضربوا فليحذر الإنسان المسلم الذي يعظم القبلة أن يكون بيت خلائه تجاه القبلة أو يكون دبرا القبلة ولكن يكون عن يميره أو يقول عن شماله وليحذر كمالك ألا تكون لخامته تجاه الكعبة المشرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحد والذي لا يثبت على موظف واحد فيأتي هؤلاء بوجه وأولاء بوجه وأولاء بوجه رب الضالي في الصحيح ومسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون شر الناس يوم القيامة بل وجهين صاعب الوجهين أن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وأوله خارج في الآذر المفرد وعيدا آخر في هذا الشأن من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له واجهات الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة من كان له واجهات الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة وذلك أن الجزاء من درس العمل فكما كان يُوقِد النيران ويُشعلها بين الأحبة بلسانه الذي بين فكي كان جزاؤه رسانه للنار نَسأل الله العبوه العافية وقد يكون هذا الرسال سبباً في ذلة صاحبه إن كان غادراً إن كان يواعد غيره على أمره ثم لا يتيبه إن كان يقول للواحد منهم سأفعل كذا وكذا ثم لا يصنع شيئاً في اختياره فهو ليس بعاجز ولكنه قادر ثم لا يتيب فهو بهذا يكون قد تشبه بالمناسقين عياما إذا تشبه بالمناسقين الذين إذا عاهدوا غدوا ألا تسمعوا ما عبد الله عز وجل لأولئي الناس في عرصات القيامة عن عبد الله في عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يرفع له راية عظيمه علم عظيم يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غدره فلان بفلان هذه غدره فلان بفلان له رايه عظيمه علم عظيم يسجل فيه كل غدراته فيفضح يوم القيامة ويكتب عليها فولان غدر فولانا في امر كذا وكذا وفولان غدر فولانه في امر كذا وكذا وفولانه غدرت في امر كذا وكذا وتكون هذه الغاية وهذه العلامه عند مؤخره هذا الغادر تكون في ذكره واسمه في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غالر اللواء عند إسره يوم القيامة عند دبره في ظهره يوم القيامة وكلما كانت هذه الغدرة عظيمة كلما ارتفعت الراية وعومة هذه الراية التي يفضح بها يوم القيامة فغدرة الأمير مثلاً أعظم من غضرة غيره مصداق هذا حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء يوم القيامة يرفع له بقدر غضره ألا ولا غادر أعظم غضرا من أمير عالمه وذلك أن غضرة هؤلاء تتعزى إلى خلق كثير فيظلمون في حقوقهم ولأنهم كذلك يملكون القوة والسلطان فلا حاجة بهم إلى الغدر ولا حاجة بهم إلى عدد الوفاء بما يعدون قال النام القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة كانت العرض ترفع للغاني لواءا في المحافل ومواسم الحج وكذلك يطاب بالجاني مع جنايته كالقافل ونشوه يطاب به أمام الناس وهو حامل هذه الغطرة وقد جعل الله عز وجل هذا الرقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر ويأهمونه فاللهم اسكر عورا فينا وآمن روعا فينا اللهم أحمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن خلقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه